بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد حديث بيقة هذا حديث كرنف فالا باب الرجل باب عذاب قدائل حاجة كجرر حديث كرنف فالا نبرت وانا بيقة رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَبِي قَتَى دَرَّ أَوْ دَيْفَمِ رَبِّ سَرَّ هَجَالَةُ جَلِهِ رَسُولِ رَبِّي جَلًا لَا يُمْسِكَنَّ أَكَّنْكَبَنِّهِ أَحَدُكُمْ تُقْقُونْ كَيْسًا ذَكَرَهُ قَعَمَ سَعَلَى مرغساتين وهو يبول هالف انشاهون ولا يتمسح اكا حق انه من الخلاء قطة السمر بيمينه مرغان اللي تا اي اقاها جيبو اكا مرغان اللي حق انه ججو ولا يتنفس اكا حفورا في الإناء قداك إستدت ويتبشان نقول له أكهفورة التنبافة نجدك متفق عليه حديث بخاري مسلمت باسي مرتباء ولا تجرى واللفظ لمسلم لفظين ججيكوني كإمام مسلمي ما له معنى بخاري في مسلمت واليقالي لكن مو متنين كمسلمي كبكة خانتي بافني يجرى بابا عادا بقضاء الحاجة يترب باجره فليسكر نفا دوما حديث ابي قتاده كني ولي غلط تمال تكون كسان اك كان قبلني قام مسالا ويتفنجانو ليريو تهو دو برتيتهو عاميدا ظاهر حديثا Telme dira kam qabanne qaba salawe to hincha hoaje du lakin dubartil leen kee se majirti tole akuma sana malle weita gatta ille akamir ganin haqanne firra weita gattai koda ke hisatti le akha furan baafanne koyta irra arganna Ama isa ka saalaam irgaan in kaabatin vaita fincaahu jeda. Vaita fincaahu in kaabatin jeda fincaani imma leheu kaabatju rabbi kuni. Zahira Hadisa kana nalalle way fincaahan kofa. Yo finčali rõhindiratini jo ka vatanille homami sejetu irra argana. Mali finčan ha, harka isa kanatu ju ju ju. Jo, jo finčali avati finčanguni tuke. Isana gisesa isaballesa kanavi. Jo kan finčali inetati homan ka vatatu irra argana. Hadisa dioka haanevira Chan, aama sirrata hengenne namichal salaata keta tidinga taa ma salaatu kaakkam wora jennan. Ttumafoni kasrata hengenne ni. Jetti tokkada. lamata ɗorgaan khuni umuwa jiran. Aama salaata يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى دليل الذي يسألهم لجنان حديث أبي قطاداكنا جران. رواية أبي قطاداكنا كيف سألت مرقانك إن راحفتها بكبيراتي ألا تبقى إنما إن رججبني ويتفين كانوا إن قبطين جدشو ملي مرقان إن تقني اللي كيسو كل حال واني سيف قروتوما يوقع سيف جعلو Yorqo wahi ka batti male ka masala antukin Kakenya barkamita ha Isha galte gara biratti Kakenya hama di famana godati ho ka vahitah, ammo, vaa, diwada le اللهم سلم دوبا قد كست لي حفر ام بافتيني علت بافتنجو دوغا تجرني حفر ام بافتن نم ني جرين واهل سعدو اني حفر كست تي غدي وعليكم السلام والرسول ربي رالور غارغورو ادب شريعا انه برثيفته iyoka fnyaa iyoka fa an rawaa uta lani kalaa podak yidda tefura baafatu raddorgal iyoka dibe faa qabana numi garin dibe somba tayinaa dibe ammo ويتعفور بافوت كانا ها ويتجدير كانا هورا دورول فدامي ويتولفوت كانا بشان كيس اوتالي اسافهو تجير فكينيا اسا, تجرق. إسا تجرق. كانامي كاجنولتا تي ويتعفور بافوت كانا بشان اسا اول دوجاجير كانا گددي توفتا <تصفيق> ولين قديب يا فعرب بنها ستروان كن كن كن رسول الله عادبر شيسوف وانا كن كن غرتنين وهمني ويرو بشالغن Yaro sadifaati dugammane Kubaiya yo kawani tindu kanana ferrafu dani Akkanman ubittikamatani tinin giriji godani tinin acitta foraba fataade man aadabul universiti jechu shari'antin سلمان رضي الله عنه قال سلمان الروادي فمن ربي سرى هجالته قال جله لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربين الأرقني جرم أن نستقبل القبلة قبلات تقرقل بغائط ويت حين أو بول يوقع فنجوين أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي يوقع استنجابه لكسو جدشون باليمين مرغان ويتغتن أو أن نستنجي يوقع استنجابه بأقل من ثلاثة أحجار نقاس دهي قد هكتشوني ندور أو أن نستنجي برجيع يوقع استنجابه برجيع جدشون فاندو هر يو كاغانگيتين اوعذ من يو كا لهه وحيتين استنجابهو ندر حقچونو دورگاني جره هديفني كمسلمي مرتبه سدفات جرا ماغليچو لي گلت حديثني قلنا درا درسو حديثني قن سلمان الراوي فمي سلمان بن عبد الله جرانيني سلمان الفارسي دا يو كان سلمان الخير اللي نجرم مولا رسول ربي انده نساء فارس الراجي دين برباد جده بيابه نصاراته كرستان سينه كتاب نساني اللي ققرأ جره ودو ما يو بي اممني عرب جرمخوني اسبو Yohan isa Argatti te isma karar de muqabatte u firra gurquratte yahudati salmani isa imam ahmad de rese ba kitab uhi musnadake defame rasul rabbi sallallahu alaihi wa sallam bitani isa bilisumsan مدینہ کا فضل اسلام ہے لولا خندق جدم لےو فجرہ لولا خندق اسن سبب نے اتقتو تا ہے اتتو یقوتا جڈن اکبیی اکما علاف نتن دوننی بلے او فر اتقتاتی وار ايران يچو ورا فارس يچو ورا ايران كانا ايران خندور مبرم سقف دي ورا برم سولراتنا ار الله كن ني رسول الله بولقو تاجيرنم ني قچي رسول رب وجين بك خير دو فو رادو باتينافني نما جبال عالما نما الدنيا سنتي هاجان قبل سلمان قني ور زمن ليرا ربين عمري إساء كاهر رايي زمن ليرا ربين عمري إساء كاهر رايي يا عبلي والإسلام نما ججبال قويين مات ور مهاجرتوتا سلمان كيل نجرة أنصار الله سلمان كيل نجرة رسول الله سلمان كيل نجرة وراء آل البيت كيل مراء يجرة. لكن حديثنا نضعيفة اللي, اللي هاجرانيني سلمان قنا مدينة دو ايه عثمان دو اجتو برا صدومي سلمان الفارسين رب رحمة إساء حقود رب الرحاجالة مما جبال يتشو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغايتين جدشون يرو قدتين حينو حقا حقو بيتا ها انشا عمالي وان براخ نمار رابا حسنين حقو قدتاو جدشون إسا يرو إساء قدتين Kibilati gargalu nul Organ, Mirgani lehe haqatsju organ urgan Dagaasadiigad lehe haqatsju nul urgan Pandohar reoqa Gangi tein lehe haqatsju nul urgani Lafe vahit tein lehe haqatsju nul urgani Wa wa rahmatullahi wa barakatuh Bukhari Yoron teesan inget te baka nagana nuftanille gara kitabake inayow debinay iyor ranu dogi semane homandi fini Sena bareda Dinken nakesa tiwanu ti hajamnu homu rabne Jo rogasadi kabati, rogasadi hinu, hakaktsu, nidandin, jätsu, raga sadiga, jätsu, jero ma sadiga, jätsu, labarakalla, kui minga, jero sadiga, jätsu, jero saadi, jätsu, حراتي في كغانقيتين لفين اللي هكتشوني انتاتوجرن لفي نللي لفي انتوني يوهوري قلماتي ديانا جنيتاتي ديانا جني لفي ما ترقور كتافي التاتنين لفتدربتتتنا ربنا قالوا اخوة مقافة الرانيات تدابيسين جنن الرانيات اسمه قالوا جنن القسم الرانيات ربنا اجائبا قبابرة ربنا سبحان الله قالوا جنن رسول ربي اتروفه ولين ديمني قرانا ايسان رسول ربي يرتقرا ان رسول ربي ولين ديمني فان بققوب تمر ارغسي سي جنين بوتاي بدت قبس يفتمر ارغسي سي اكيت ديانا غافتن ميوانيا النوان سينكي مي سين مالمنو لام تجدني غافتني شفت لفه Makar rabbi iratti da fon rabbi ratti sini aboddo jadanini pando horin isani bufte nyaata horike Sani rabbi haboddo jadanini achira rasul rabbi sallallahu alayhi salam sahabani istinja tinin Diana obbelewankesani kajini jitani himanjechu. Yoka najisatutati, hori Baktahe tati isinu na Jisa. Yoka huri tahara tatu tati nyata huri jinniti. Yoka na jisatatutati isinu isin inkulkul lesi to rabagad daj chudubbi. حديث 8 دبللا و للسبعه من حديث ابي ايوب جرت ربنا نجر حديث ابي ايوب الرا او ديسنه لا تستقبل القبلة قبلة قرنغلنا ولا تفولدرن جو ولا تستدبروها ديد دوبارين لتي قرنغلنا بغائتين ولا بولين يرو هيدني فيرو في ولكن شركوا بات قرغل او غربو يو كا ديات تي غرا ابي ايوب كن خالد بن زيد ديتي يقوم من مرتبيكم اه ابو ايوب يجتو خنام بيه كامي صحابه رسول رب بلغى في مدينه غلم من اساقو بتني مسجد اجارهتني جرانيتي هاغا ما مسجد الرسول رب اجاره متجو مقبه الرسول جدو يساتي في جدو المصعب بن عميري أبلو يما قلتني ولينتران دول بدريتي في دول اسيب ودال لفجرة نما ججبا نما قلت دالا خالد بن زيدي خوني أنسارا نما رسول ربي برقبتا مانا قببا هنقبت لجليدي دي رسول ربي قببا هندي مجلي والرجال قبتا إذا كنت ماني إجارة نما سترقال ما قلتني بيتامان دريخنا gubban ko waddu mata ke cerrende moya rasulaje de gati bo ejala jala buli jaccu inni rasulabu babul che dama aqal sa darabbi qabu rabbi ar-rahajalatuh dole hadithni kumal je da doba la tastaqbilu al-qiblata yero gadi teta al-qiblat tigaran galina duida dubake sanin le tigaran galchina jira azduralle hadisaga rahakhatu qur'ane jirra walegalatti yero gaditeen fuulleke naqiblat garangal lachu duida duuba ke nalle qiblat garangal chinu yero bae dirre ragaliteen yu ammo bakka moka wahi hajala kata taata nu dabre jirawanni silabar bakita kitudbanne mana Tinjani waita sen ne manejara bayata tole da buna in Mida taab,